وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 وإني جاه لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم فلما وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ والله شديد العقاب والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض قل ها يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأبذارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى <تصفيق> ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام كَذَأْ بآل, بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي